فإذا ا برق ب ل ص م و س و ج م ع ا ل ش م س و ا ل ق م ر ي ق و للعلوم ئ ذ أين ا ل م ف ر ك ل ا لا وزر إ ل ا م ي ه ينبا ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم واخر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه بصيره ولو أ ل ق ى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و ق ر آ ن ه فاذا قراناه فاتبع ق ر آ ن ه ثم ان علينا بيانا كلا بل تحبون العاجله وتذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناظره إ ل ى ربنا ناظره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 أنه كلا إذا بلغت وقيل وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق ل الى إ ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 خ ل م ف س و ى ف ج ع ل م ن ه ا ل و ن ا ب ل ي س ذ ل ك ب ق ا د ل ع ل ى أن يحيي ا ل م و ت ى